تكبر تكبر فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني ولحمي ملاك تكبر تكبر فمهما يكن من جفاك وتبقى كما شاء لي حبنا أن أراك نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر نسيمك أحبك آه أكثر آه آه آه آه آه, آه, آه, آه خمائل ولكنني لا أغني ككل البلاب فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل أقاتل أقاتل, أقاتل يا ذاك ولكنني لا أغني ككل فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل أقاتل أقاتل لأني أحبك أكثر نسيمك عمبا وأرضك سكر وإني أحبك آآآك Ja. Uh -huh.